ألا يعلم من خلط وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه نشور أمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوْفِي عُتُوْ وَنُفُورٌ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأْ أَمْ مَن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَأْ أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مستقيم